قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أهاننتم به قبل أن آذن لكم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 لا أصلبا نقوم أجمعين. قالوا إن لا ربنا منقلب وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن لرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يط طيروا بموسى ومن معه